خلاص ايش عادت بغل سجنتوه وده مسجون طارتوه حتى سجنتوه خير ليش مسجون كانت ديانا مثلك وامثالك كل يوم يجو احد يقول عليه دين عليه دين ليس سجنتوه روحوا وخذوا فلوسكم منه في السجن كيف؟ قالت والله ما سبقى اي سجن؟ قالت في السجن الفناني قال خير ان شاء الله الآن جاء الجميل رد الجميل يقول جاء اليوم الثاني خط معي مئة الف ريال وذهبت بقى الى السجن دخلت على مدين السجن عندكم فنان مسجون؟ قال نعم قال ما قضيتها؟ قال ديون قال خذ هذه مئة ألف ريال سجدوا عنه ديونه وخرجوه وقلوا فعل خير لا تعلمونه من أنا من أنت؟ قال ما لك علاقة هذا فعل خير أدفع منه مئة ألف وخليه يخرج في سبيل الله قال الزاكر خرج صاحبنا دعوه في السجن تعال يا عندي مدير السجن قال أبشرك الحمد لله أن فيه رجل من الصالحي من أهل الخير دفع لك مئة ألف ريال هذه مئة ألف ريال تنفعك ان شاء الله وتسدد به ديونك يقول قال زاه الله خير عرفته انا الله ما عرفته ولا علمنا باسمه اخذ 100000 ريال قال طيب يا طويل العمر 100000 ريال ما تنفعني انا مسجون في مبلغ كبير كان مسجون في 3 مليون قضيتي في 3 مليون دخل في تجاره وكذا وخسر وصار عليه دين 3 مليون قال طيب انا 100000 ايش اسوي مع 3 مليون لا تفكني ولا بتخرجني مما انا فيه لكن يقول لي العسكري الضابط اقول لك شوف هات اللي مسجونين معايا في السجن في حقوق اللي عليه خمسة ألاف واللي عليه عشرة واللي عليه عشرين ألف هذا يتخرجه، أنا ما بتخرجني أنا انظر يا أخي الكريم انظر إلى الإحسان هو في السجن دا الحين قال فرصة بدفع مئة ألف لأولادي بسوي له لا. قال هاك يقولوا نجي طلع الأوراق اللي عليه خمسة واللي عليه عشرة واللي عليه عشرين يقولوا بالمئة ألف هذي أخرج أكثر من سبعة أشخاص ذلك اليوم دفع عنهم وخرجهم في سبيل الله الله اكبر ما اعظم هذه النفس يا اخوان ما انا قلت لكم ان المحسن ما يفرق لا سجن ولا هم ولا غم ان نراكم من المحسنين يقول خرجوا وسلموا عليه ويودعونه ومصحابه في السجن اصلا يودعونه ويزاك الله خير يقول صاحب الضابط اللي في السجن مدير السجن عجب يقول انا ماني اعجب ايشي اعجب من هذا اللي جاب 100000 عيال يتعلمني من هو ولا اعجب من هذا اللي 100000 يقول ما اجي من اعجب من هذا ولا هذا هذا احسن من هذا يقولوا مره الايام صاحبنا اتصل بعد ثلاثه اسابيع اسبوعين على السجن على صاحب بيت الرجال سلام عليكم السلام وين فلان قالت في السجن تقول لزوجته عجيب دفر السماعه راح له مدير السجن قال يا اخي انا جيتكم قبل اسبوعين واعطيتكم 100000 ريال تفرجون بها السجين الفلاني ولا خرج ليش ما حرجتوه قال يا اخي انت اعطيتني 100000 ريال لكن والله يا اخي عليه دين كم دينه قال 3000 3 مليون و100000 ريال ما خرجته لكن والله يا اخي اني ما ادري ما اعجب اعجب منك ومن كرمك واحسانك تعطينا ال100000 ولا تعلمنا من انت وترجع مره ثانيه اذا الحين تسال عنه ولا اعجب منه هو والله انه سوى شيء عجب قال ايش سوى قال تعالف ال100000 اللي اعطيتها اياه قال نعم قال والله اخذها ويوم شاف انها ما بتفكه جمع اللي عليه 5 و10 و20 وفك بال100000 اللي جبتها فك منها سبعه انفس واخرجه في سبيل الله فصاحبنا سعيك قال هذا رجل غير طبيعي هذا قال طيب يلا اعطني الان الاثبات اللي عليه 3 مليون يقول اعطيناه صك بان عليه 3 مليون خطاب وكان الرجل موسر وصاحب علاقات يقول ذهب الى الامراء والى المسؤولين والى الاغنياء وفي خلال 3 اشهر يجمع 3 مليون ريال وياتي ويدفعها عن صاحبنا ويخرجه من السجن صنائع المعروف تقي مصارع السوء انا نراك من المحسنين ولذلك انت تحسن لا لاجل ان تحصل على مصلحه لا انكم مثل يقول اعمل خير وقطه في البحر صح ولا لا لا احنا ما نقولطه في البحر احنا نعطي رب العالمين سبحانه وتعالى نحن ندخره عند الله هذا الاحسان من فرج عن مسلم من كربه من كرب الدنيا ايش فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه كربه من كرب يوم القيامه ولك ان تعجب يا اخي الكريم حينما يقول عليه الصلاه والسلام من كان في حاجه اخيه ايش كان الله في حاجته سبحان الله انت العبد الفقير الضعيف مسؤول ولا عندك وجاهه ولا عندك مال تسعى في حاجه اخيك عشان تقضيها ومن الذي يسعى في حاجتك الله العلي القدير سبحانه وتعالى بقوته وعزته سبحانه وتعالى وعظمته وقهره يسعى معك يسعى في حاجتك من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته اذا هذا الحال الاول الذي مرت فيه الايه ان نراك من المحسنين والایه ايضا تتكرر في موضع اخر في سوره يوسف خرج يوسف من السجن وتبين لهم انه صاحب الحق الان حصحص الحق انا روته عن نفسه واصبح مكين امين واصبح على خزائن الارض واصبح الناس كلهم يفدون اليه وهو الذي ينفق على الناس كلهم واصبح صاحب الخزائن واصبح الملك تروا الفلوس تغير النفوس مثل ما يقولون صح ولا لا الولست غير النفوس كثير من الناس تجده مع جماعته ومع ربعه طيب وحنين وحبيب لكن ما ان يصبح غنيا هاتان تفضل بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اذا الحاله الثانيه الذي مر على يوسف عليه السلام انه تغير به الحال كثير من الناس او بعض الناس اذا تغير به الحال تغيرت اخلاقه وكما يقال الفلوس تغير النفوس تجده امكان مع جماعته او قريب منهم لكن لما استغنى واصبح صاحب منصب وجهه تنكر اول من تنكر تنكر لاقاربه واهله والله المستعان يتنكر للضعفاء ولذلك يقول الشاعر ان الكرامه ان الكرامه اذا ايسروا ذكروا من كان يؤدفهم في الموضع الخشيني ان الكرامه اذا ايسروا ذكروا من كان يالفهم في الموضع الخشيني ما ينسى اهله ما ينسى من هم معه ما ينسى من كان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم يعني دائما نقول هذه الكلمه بعض مثلا استاذ في الجامعه تجد شديد على الطلاب طيب تذكر انك يوم من الايام كنت طالبا ضابط تجد شديد على على الافراد طيب تذكر يوم من الايام انك كنت طالب انت ايضا تذكر انك كنت موظف تذكر دائما تحاول ان تضع نفسك مكان الاخر حتى تشعر بالاحسان فيوجب عليه السلام وصلا الى هذه المرحله من القوه ومن الملك ومن المال ومع ذلك تبقى هذه الكلمه انا نراك من المحسنين جاء اليه اهله واخوانه وعرفهم وهم له منقرون وردهم بخير رد وجاءوا باخواه باخيه من من ابيه وامه ووضع الصواع صواع الملك في متاع اخيه حتى يبقيه عنده وأذن مؤذن أن يتوى العير إنكم لسارقون ماذا تفقدون؟ قالوا نفقدوا سواع الملك ما كنا والله سارقين أولاد أنبياء أولا ما يسرقون فبدأوا يفتحون يفتشون حتى استخرجوه من إيش؟ وعاء أخيه وثبت بالجرم الآن بالشاهد أنه مع أخيه أول ما رأوا ماذا قالوا؟ ماذا قالوا هم؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل ويوسف وقف جالس انظروا يا اخوان لا زالوا الى الان يحملون العقد ليوسف ويتهمونه بما ليس فيه يعني انا اقول لو انا مكانه لا اوريهم شغلهم ذالحين ذالحين تتهموني قالوا ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل فاشرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم الله اكبر ما اعظم هذه النفس ما اعظم هذا الاحسان فأشرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون اي والله يعلم من هو السراق منا الله اعلم من هو الخائن منا وبعدين قالوا يا ايها العزيز اسمع يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احد لامته مكانه انا نراك من المحسنين سبحان الله وهم يؤذونه ويرون انه من المحسنين لم يغيره الملك الجميع يعلم أن هذا من المحسنين يطمع في إحسانه يطمع في فضله وإكرامه يرى أنه من كل خير قريب يخوان لا بد أن ننشر, ننشر ثقافة الإحسان لا بد أن ننشر ثقافة الإحسان بين الأهل بين الجيران بين الأقارب لا بد أن نعيش في الأمن والأمان إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله هكذا هو هدي الأنبياء ولذلك قومه شعيب يقولون له يقولون له او قوم صالح يقولون له قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يقول والله ان قبل ما جيت دعوه التوحيد كنا نتوقع انه بيصير منك خير كنا نتوسم فيك الخير هذا هو هذا هو عبد هذا هو العمل الهادف اذا كان هناك شاب يظهر عليه الالتزام اذا كان هناك رجل طالب علم ينبغي ان يعلم الناس كلهم ان هذا من كل خير قريب اذا تخاصم رجل وامراه رجل وزوجته من نذهب له من يحل مشكلتنا نروح للشيخ نروح لطالب العلم يروح للملتزم يروح للمتطوع مثل ما يقولون انت في عائلتك يقع عليك الاستقامه والصلاح اذا في مشكله انت اللي تحلها اذا في مريض انت اول من يزوره اذا في واجب انت اول من يقوم به اذا في مسكين انت اول من تعطيه لماذا ان نراك من المحسنين هنا تقبل الدعوه هنا ينتشر الخير هنا يعم الفضل للناس ولذلك يا اخوتي نحن نخشى ان نكون باعمالنا نصد عند دين الله والعياذ بالله نصد عند دين الله امراه اسلمت قرعت الاسلام امريكيه فاسلمت ولما اسلمت قالت اريد ان اشوف المسلمين فين اروح فين المسلمين اكثر مكان في مسلمين قالوا اذهبي الى بلد العلم والايمان مصر التي منها خرج العلماء وال... فذهبت الى مصر جلست في مصر شهر قالت لا والله هذا ما اللي شفناه ما هو اللي قريته هذا التعامل اللي اشوفه في الشارع ما هو التعامل الاسلامي قالوا طيب لا روحي الى السعوديه يعني ما شاء الله بلد الحرمين فراحت واذا بها تجد من الاخلاقيات ما الله به عليم ثم صرحت وقالت الحمد لله اني عرفت الاسلام قبل ان اعرف المسلمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله اني عرفت الاسلام قبل ان اعرف المسلمين لان لو عرفت المسلمين يمكن ما تسلم والله المستعان يخبرني احد الاخوه وقد سافر الى لندن يقول وجيت لدراسه يقول فلما اول ما وصلت اردت ان اسكن ترى لا بد اللغه العربيه تسكن في بيت عند واحد عنده اللغه العربيه يقول فاخترت بحثت ان اجوز يقول لي أن العجوز أول شيء آمن من الفتنة والثاني كلامها كثير فبتعلم اللغة بسرعة لأنها تقعد تسوي الفطول الليل من الليل وأنا باتعلم اللغة يقول فجيت إلى عدد لما قالوا مسلم قالت لا لا أبدا أبدا ما يسكن عندي ليش قالت مرة ما يسكن عندي يقول أنا سار عندي فضول أسألهم ليش ليش ما أسكن قالت عندها موقف من المسلمين كان قبلك مسلمين وآذوها ورفضت أن تألم إيش آذوها فيه قالت يكسروا في البيت وبعدين يقرؤون بصوت مرتفع تقول ما هم حاجه يقرؤونها القران يقرؤون نبغى ارقد بدري هم يقومون يقرون طول الليل وبعدين ما سلمون الاجره خرجوا ما سلموا الاجره كلها يقول فقلت لها لهم الاجره مقدما يقول عزمت على اني انا اسكن في هذا البيت يقول قلت لها الاجره مقدم وبضمان وتامين واي شيء اكسره انا اتحمله قالت بعدين لما اقتنعت شافت الفلوس قالت ما تصلي ما تقوم وتجلس قدامي زي ما كانوا يسوون قال ولا اصلي في البيت ولا تقرا قال ولا اقرا يقول بدات يقول قلت اعطيني مهله شهر بس اذا ما مشيت معاكي شهر اخرج يقول وافقت لما سلمت حقها اول وكذا يقولوا بديت الشهر هذا يقول اول 3 ايام جلست اذا جاءت الصلاه وقت الصلاه اخرج في الحديقه برا وصلي يقول المغرب والعشاء في برد شديد اخرج برا وصلي المغرب والعشاء واخرج وصلي الفجر يقول اذا بعد صلاه العشاء اطفي في العشاء اطفي الانوار وانام بدري كانوا يشارون كانوا يقراون كانوا يصلون يقول انا ابدا ما اقوم الا الفجر يقول بعد ثلاث ايام اربع ايام وانا جاي من الكليه اجي معايا اكل اجي معايا هديه اجي معايا شيء واعطيها اياها جلست خمس ايام 10 عشر ايام 20 يوم يقول بعد يمكن 15 عشر يوم 20 يوم قالت لي طيب لا معليش بدل ما تتصلي برا في البرد ممكن انك تصلي جوا هذا اول ايش تراجع صلي جوا يقول لما جيت اصلي جوا كنت اصلي بكل هدوء ما اشعل النور يا ترى في العجوز لها نظام يقول بعد ما انتهى الشهر بني ليش؟ راح الاتفاق بيني وبينك اني امشي امشي بعد الشهر قالت لا لا اجلس يقول قلت لها طيب اجلس جلست شهر ثاني يقول قلت ابغى امشي ليش؟ قلت لها اجار شويه غالي يقول دفعت شيء غالي يقول قلت انزل لك قليلا قليلا يقول والله ما مر ست اشهر الا وهي تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا هو الاحسان الاحسان ينبغي أن نأخذ شعار الإحسان يوسف عليه السلام أصبح الإحسان شعاره ويراها الكريب والبعيد لعدة أسباب أولاً أنه عمر باطنه بالتقوى أحسن فيما بينه وبين الله فإن الإحسان كما تعلمون أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لا يمكن أن تصل درجة الإحسان إلا إذا عمرت داخلك بالتقوى إذا عمرت داخلك بالمراقبة وأصبحت يراك تشعر بأن الله يراك في كل حال فتراعي نظر الله عز وجل ثم بعد ذلك ظهر هذا الاحسان مع القريب والبعيد لا يحده حد ولا يتغير بالظروف ولا بالاحوال انه خلق ثابت ولعل لي اقف وقفه اخيره مع احسان يوسف عليه السلام في موقف ثالث الموقف الاول الموقف الثاني الموقف الثالث الموقف الثالث لما جاءه اصحابه او اخوانه وتبين لهم واظهر انه يوسف انظروا الى هذا الموقف العظيم قالوا ا اينك الا انت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجرا ها المحسنين اصل السوره كلها سوره احسان لان في اول السوره فلما ولما بلغ شده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين فهو من المحسنين ثم قال قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين الان يبغون يعتذرون مباشره ما سمح لهم يعتذرون قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين سبحان الله العظيم وقبلها لما كشف نفس لهم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قدم لهم العذر يقول تراكم سويتوها وانتم صغار سويتوها وانتم شباب وانتم جاهلين وانا خلاص قد سامحت وعفوت العفو يا اخوان ويدرك يقول سبحانه وتعالى ويسالونك ماذا ينفقون قل العف والعفو لا يستطيعه ولا يحسنه الا العظماء من الرجال ما كل واحد يقدر يعفو ما كل واحد يقدر يخلي قلبه سليم على الناس ولذلك يقول الشاعر وسيد القوم لا يحمل الحقد دائما النفس الصغيرة تلاقيه يوقف امام الصغائر اما صاحب النفس العظيمه والهمه العاليه تجده يعفو عن من ظلمه ولذلك كان حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم اعظم الناس عفوا متظنون اني فاعل بكم قال اخو كريم وابن اخ كريم من تقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ما عنده تصفيه حسابات بهذه امي عليه الصلاه والسلام يعفو عمن ظلمه يعفو عمن اجرم في حقه العفو يا اخوان هذه ينبغي ان نكون ان تكون مؤصله في نفوسنا ولذلك تجد كثير من الناس لما يكون طيب وكريم وخلوق وحلي لكن اذا غلط احد عليه او من الناس والله المستعان من قلبه سبحان الله اسود يحمل لمده 20 سنه دخلت مره من المرات في صلح بين وناس فلما بدأنا نتكلم قال اصبروا أنا بعلمكم ما سوى فيها تروا ما هي الأولة ما هو الخطأ الأول منه أصلا من قديم أصلا أبوه قد اخطأ على أبويا وجده قد اخطأ على جدي وعمت خالة أمة قد اخطأت على عمة خالة أمة يا إله إلا الله فتح كل الملفات ولا نسي شيء يوسف عليه السلام ما عنده فتح الملفات لذلك لما يوسف عليه السلام رفع أبويه على العرش وخروا له السجدة وقال يا ابي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من ايش ما قال من الجب مع ان اخراجه من الجب اعظم من اخراجه من السجن لكن لو قال من الجب يذكر من يذكر اخواننا لانهم هم اللي وضعوه في الجب هو خلاص قفل المواضيع اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نسغ الشيطان ها بيني ما قال من بعدي انزغ أن الشيطان في اخوتي هو نزغ في اخوته ما نزغ فيه هو ما سوى شيء هو لكن عشان يبين له يبين لهم من الخطا مشترك له نسبه من بعد انزغ أن الشيطان وبيني وبين اخوتي لا تفتح الماضي يا اخي الكريم خلاص اعفو واصفح وبعض الاخوه يعني تجدي لما نجي نقول له اعفو يقول طيب ترى هو قد اخطا علي احنا نعرف انك اخطا عليك اصلا لو ما اخطا عليك ما جينا نطلبك تعفو العفو لا يحصل الا عند ايش عند الخطا اذا اخطأ عليك تعفو اعظم ما يمنع الناس من العفو الان تجد بعض ال... كنت في محاضره قبل ايام وكنت اتكلم بهذا الكلام فلما خرجنا قالوا يا شيخ تعال معنا والله اثنين اخوين اخوين يسكنون في شارع واحد لهم 20 سنه والله ما سلم واحد منهم على الاخر لا اله الا الله قال عليه الصلاه والسلام في الترمذي هجر المسلم سنه كقتله اذا هاجرت مسلم سنه كامله ما تكلم ولا تجالسه كانما قتلته اثم القاتل والله المستعان انظر يا اخوتي الكرام لا بد من العفو اعفو عن من ظلمك اعظم ما يمنع الانسان من العفو ان يقول ها تبغى اسير كل من يخطئ علي اسامح والله لو اخطيت لو سامحت اليوم والله لا بكره ياخذون مني والله بكره يسوون بي لا اخذ حق بيدي انا رجال يعرفوني الجميع ان ما حد يقدر يقرب مني سبحان الله هذا اعظم شيء يمنع من العفو قال عليه الصلاه والسلام فلاث اقسم عليهم وهو الصادق المصدوق بابيه وامي عليه الصلاه والسلام ما يحتاج يقدر يص... ما يحتاج يحلف لكن يحلف وهو الصادق فلاث اقسم عليهم وما زاد الله عبدا بعفو الا ايش الا عزه انت كم تنعمل العفو عشان شو تحفظ مكانتك والله انك اذا عفوت ترفع مكانتك عند الله وعند الناس حتى من خالفك العفو يا اخوتي الكرام يجعلك ترتاح نفسيا ترتاح نفسيا ولذلك اعظم الناس راحه صاحب العفو واعظم الناس نكد من يحمل في قلبه كنا مره من المرات نسعى في عتقه رقبه احد الاخوات قتل ولده في الطائف ظلما وعدوان وخمس سنوات والناس يحاولون فيه وما استطاع كل من جاء من المشايخ مشايخ القبائل العلماء الله ما يسر يوم من الايام اجتمعنا مجموعه من المشايخ وكذا ذهبنا اليه وفتح الله عليه وفتح الله قلبه واعلن العفو من اجل الله تبارك وتعالى عشان باقي لسه يعني الجو حار ومتحمس كنا ناخذ المحكمه واخذناه المحكمه وصدق اعترافه او صدق تنازله شرعا ثم قال لي قال يا شيخ قلنا نعم قال والله الذي لا اله الا هو يا شيخ اني ما نمت ليله كامله قرير العين منذ قتل ولدي الى البارحه الا البارحه يقول كل ليله وانا افكر ها لا يغسلوني الرجال ها لا يروح دم ولدي هدر ها لا يجيبون لي بكره فلان واطيعه ها لا يغرون امه وتوافق يقول كل ليل وانا احسب وانا اقول بيسون وبيسون يقول امبارح والله لما عفوت من اجل الله اني نمت احسن نومه لما عفوت ولم احتاج على احد ارحت نفسي من هم العداوات لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوات ينبغي يا اخوتي الكرام ان نرفع خاصا الدعاء خاصا للمصلحين خاصا رؤوس القبائل خاصا الرجال الافاضل امثالكم ينبغي ان تكون سياسه العفو حتى ولدك يخطئ عليك ويعرف انك بتسامحه زوجتك تخطي عليك وتعرف انك بتسامحها قريبك وبعيدك نعم انا اسامح واعفو واغفر الا تحبون ان يغفر الله لكم سامح يسمح عنك هذا خلق الانبياء هذا خلق الشرفاء هذا خلق العظماء هذا خلق اصحاب الرساله إنا نراك من المحسنين اللهم اجعلنا واياكم من المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين ظاهرا وباطنا اللهم انا نسالك احسن الاخلاق والاقوال والافعال لا يهدي لحسنها الا انت اللهم انا نسالك ان تصرف عنا سيء الاخلاق والاقوال والافعال لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم اجل نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله الله بات الرائع هدى وهدايا مسلمات مؤمنات خشيعات وعليكم ورحمه الله وبركاته اهلا جديد من برنامج كنا بنات غير اليوم معنا بنت ايضا جامعيه من بنات غير هذه البنت كانت طبعا